حظ ما من حظ لكن شوف يا ضبي العدامة لو تلف الكون ما تلقى مثل قلب الجباري ناوي فراقه مسهل بس بي تسمع كلامه كيف ترضى بيعتك لا صرت للبيع عشاري أن ترضى قول ترضى لا ما ترضى الكرامة بس هو عادي يصير اللي يصير لند نارك توقذ حطبها من لحمه ومن عظامه ما رحمت أهلين داره بداخله مليون طاري والله وبالله ورب العرش ما ينقص مقامه لو ترديها الحظوظ ولو ظهر للناس عاري لكن اسمع دامني سلفت عن قلب وغرامه لا تقاطعني خل النهج وسلوبك حضاري اشتمعك بكل لحظة فارض القلب احترامه ما عرف تجرح ولا ضايق وانا بيدي قراري تامري وتنهى وانا لبيك ما قلتش علامة يوم أصبحت امبراطوري وقلبك مستشاري نبه السلطان وفتح باب يا راع الفخامة الحرس عندي وظايفهم يردون الجواري يا مليك خانته نفسه على سورة زعامة ما عرف إنه بترشيحي ورائي واختياري وين قلبك, وين قلبك من خذاه بغفوة الليل وظلامة مثل ريش بأثرتها الريح في وسط الصحاري راحت أيام الغرام وروح القلب وهيامه ما بقى الله صورتك عندي والحروفك مواري الله أكبر ما هقيت إن اللي يالي شبخ خامة. تنطوي والحظ يجمع بين الأصلي والتجاري تذكر أول تذكر أول ما يغيب الشخص الله في منامه حبنا جاري على استمرار والإرسال جاري ها صامل في فراقي روح يا درب السلامة لو تلف الكون ما تلقى مثل قلب الجباري